بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ومضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فإن مع العشر يسرى إن مع العشر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون، وطور السينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، ثم رددناه أسفل سافلين،